بسم الله الرحمن الرحيم مسجد الحميد يقدم خذ هذه القصة وأختم يحكي لهذه القصة أحد المساجين في سجن حفر الباطن وقضيةه دين بأكثر من خمسة مليون ريال له في السجن أكثر من تسع سنوات هو سجين بالدين وعنده أبناء عنده بنات وعنده زوجة يعانون من الحاجة والفقر وأتصل عليه من وقت إلى وقت وأقول له يا أبو خالد اصبر رجل لا نزكي على الله أحبتي نحسب الله حسيبه عابد أخذ هذا السجن خلوه مع الله سبحانه وتعالى يقول أبو خالد والله بشرك ومصر إن السجن ما أخذه عبادة وقيام الليل وصيام النهار ودعوة وذكر وأب والله أحمد الله سبحانه وتعالى قلت الحمد لله وأسأل الله أن يزيدك من خلص. ثم يقول يا أبو خالد والله يا أبو مصحب إني كلما تذكرت ذلك السجين يقول كان عندنا سجين في سجن حفر الباطن محكوم عليه بالإعدام بالقصاص قضية قتل قعد خمس سنوات عمره ثلاثة وعشرين سنة يقول أبو خالد يوم الأيام تسرب الأمر بأن غدا هو القصاص لهذا الشاب، فكلم خاله طبعا يتيم هذا الشاب. كلم خاله قال له يا فلان ترى تسرب الأمر أن بكرة هو قصاصك فحاول تسوي أي شيء بنفسك حتى تؤخر قصاصك بكى هذا الشاب. لم يبكي جزعا من الموت ولم يبكي جزعا من السيف ولكن انظر على ماذا يبكي هذا الشاب اسمع. اسمع. اسمع واسمع يا مات الله هذا الشاب يبلغ من عمر 23 سنة على ماذا يبكي والله ما بك خوفا من السيف ولا بك خوفا من الموت لكن بكى لما قال لخاله حاول تسوي أي شيء بنفسك حتى يؤخرون موعد الكصاص فقال هذا الشاب قال يا خالي قال يا خالي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وانتبين يا خالي أتأخر عن لقاء الله يوم أو يومين والله يا خالي أني اشتقت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى انظر على ماذا يبكي هذا الشاب بحبتي في الله فنبكي نحن على أنفسنا يقول يا خالي كيف تبيني أخل لقائي يوم أو يومين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والله يا خالي إن اشتق لقاء الله يقول ابو خالد والله ما عرفت هذا السجين فما عرفت هذا الشار إلا قائم الليل صائم النهار يقرأ القرآن لا يتكلم في أحد لا يؤذي أحد وكان هذا حالة في السجن يقول بعد ثاني يوم ثم أتى الموعد وأتى الضباط ومدير السجن وبعض القضاة والشرطة ونادوا باسمه في الساعة السادسة والنصف أو الساعة السابعة صباحا نادى باسم هذا السجين فلان ابن فلان فلما سمع باسمه قال لهم عطوني بس خمس دقائق ثم توضى وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى وبعد أن انتهى من صلاته أخذ المصحف وأخذ مسجل كان يسمع فيه القرآن وأخذ سجادة أهلتي لطالما صلى وسجد وبكى عليها، ثم أعطاه أبو خالد قال أبو خالد هذه هدية مني.